وَأَن قَافِ إِلَى الْأَرْضِ رَاسِيَةً أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنَّهَا رَوْضٌ وَسُبُلٌ لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعْجِبُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُصِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ أَمْوَاتُ الْغَيْرِ أَحْيَاءً وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَانَ يُبَعْشُونَ إِلَّا هُمْ إِلَّا هُوَ وَاحِدٌ فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملتين يوم القيامة ومن أوزار الذين يظلمونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فات الله بنيانهم من القواعد فأتى الله بنيانهم من القواعد فقر عليه مستقف من ثوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون